وَقَدْ بَلَغَتْ نَاقَةٌ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هَدَيْنَاهُ إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون <تصفيق> الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم الذيَّ يَجِونَهُ مَكْسْتُوبَ عدَهُم فيِي التَّوواتِ وَإِن جأُّهُم بِالمَعْرُ يَأمُوه بِالمَعْرُوفِ وَيَنهَاهُم معنِمُن كَلِ وَيُحُِّ لَهُ مُ লু পৈদি ওয়ু হলি মুরই মূলখ ইস অবই হুম্লি চরচারই পল্লীনুবিউ হু অনৌ নূরলী سَمِعُوهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا মিনু বিল্ল হি অসুবি মিনু বিল্ল হি কলি মি তো রুন্ত তদু وَمِنْ قَوْمِ কৌমি カラ Pewa bihi